ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ق ا ما ا ر ع ة ل ق ا ر ع ة و م ا أ د ر ا ك ما ا ل ق ا ر ع ة ي و م ي ك و ن ا س كالفراش ا ل م ب ث ث و وتكون ا ل ج ب الله ك ا ع ن ا ل م فأما ف و ش م ن ثقلت موازينه فهو و راضية في عيشة أ ى اما من خفت موازينه ف أ م ه ه ا و ي ة وما أ د ر ا كماهيه نار ح ا م ي ة